يا حفيظ احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وعقولنا واجعل قلوبنا سليمة يا غني يا واحد يا أحد نسألك تحقيق التوحيد واجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل وارزقنا حسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا أكرم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله نورا لصدورنا وجلاء أحزاننا واجعله دليلنا إلى جنانك يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن ارحم أموات المسلمين ونور ووسع عليهم قبورهم وأنزل عليهم من رحماتك في هذا الشهر الكريم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة، ونسألك الدرجات العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا رافع يا أخ حيا رافع يا أخ خافض زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم وسع علينا قبورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم ثق الموازيننا وارزقنا شربة من حوض نبيك الكريم واجعلنا إلى جنانك من الداخلين الفائزين وعن النار مزحزحين منجيين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وانصر جنودنا وثبت أقدامهم يا قوي يا عزيز اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاه ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا علي يا كبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا للصالحات وجنبنا وذرياتنا وشبابنا ونساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وردنا اليك ردا جميلا وحبب الينا الايمان واحبب الينا واليهم الايمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم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 bin